حقيقة لا داعي للقلق أعلنت لجنة مؤلفة من أربعة عشر عالما من مكتشفي الشهب أن شهابا سيصطدم بالأرض في المستقبل البعيد وأفادوا بأنه لا داعي للقلق إذ إن الاصطدام لن يحصل قبل عام 2880 أي بعد حوالي تسعة قرون بدأت الدراسات الخاصة بإبعاد الشهاب عن مساره الحالي وذلك بوضع مشروع لطلي الشهاب بمادة عاكسة بما يؤدي إلى عكس أشعة الشمس عن سطحه وتغيير الدفع الذي يحرك الشهاب ليخرج الشهاب عن مساره في غضون قرنين ومن ناحية أخرى تمكن التلاميذ في بعض المدارس في الدول المتقدمة من استخدام المراصد الفلكية وبذلك يتابع التلاميذ الأحداث الكونية من داخل صفوفهم بل ويقومون بالتصوير ما يشاءون من الأجسام الكونية يسأل العلماء التلاميذ عن ملاحظاتهم ويكلفونهم ببعض النشاطات العلمية كما يوجهون فئة منهم إلى العلوم الكونية ومن المتوقع أن يزداد عدد المراصد التي توضع تحت تصرف التلاميذ في أقطار العالم الأخرى